وهو يحتضر وينطق الفاتحه الدكتور بينما انسل الوقع ولكن موقفه احتمال يحدث او لا يحدث عنده سعاده كبيره وربما بطريقه لطيفه سهله هي الصوره الله بس قال بلا توثيقهم اما يقول كل الى الله ومن يقول يعني يُرَدِد هو فإذا سمعه فعالة مثل ما يقول القصد في هذا لا يُحدِث انزعاجا لك إنما يُرَقِنه بطريقة لطيفة سهلة باب تلقين الموت لا إله إلا الله عندنا عديث معاذ في هذا فضل من خُدم له بكلمة لا إله إلا الله كلمة توحيد قال حدثنا أبو كامل جحذري قضير بن حسين وعثمان بن أبي شير كلاهما عن بشر بشر بن فضل قال أبو كامل حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيي بن عمارة قال سمعت أبا سعيد بن خدري وهو مالك بن سنان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم المراد من أوشكوا على المنطق من يحتضرون فاحضروا من الملائكة كذلك من كان كافرا فإنه يدعى لكلمة التوحيد وقد دعى النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب الهالي كلمة في آخر أنفاسه وكان من شأنه وأمره أن على مدة عبد المقرب كذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام على الغلام اليهود وهو يحتضر فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله محمد رسول الله فكان الغلام ينظر إلى أبيه وينظر للنبي عليه الصلاة والسلام وكأنه الشهر أباه فقال له أبوه قطع أبا فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قطع فقال نبيه عليه الصلاة والسلام لأصحابه دونكم أخاكم فجهزون لحظات معدود الفارق لحظة بين سوء الختام وحسن الختام أيه السيد ولا يقبل صلى الله عليه وسلم لاقين وموتاكم لا اله الا الله مات على هذه الكلمه وطوب العبد مات على, على عمل صالح من مات على شيء بوجه الله طوب العبد كان ختامه صيام يوم او في صلاه او في سجود او في مجال معركه أو هو هو يتلطف بهذه الكلمه العظيمه التي منجاه من له من عذاب الله وانصفه كم حديثا قرانا حديث الله يبارك فيكم يا اخوان حتى البلاد ورجال ما في مصر من يوميها وبارك الله طيب كم حديث في القران واحد كثير سعيد الخدري وعن من, من, من... الخدر. عن يحيى بن عمار وعن ممد عمر بن غزيه وعن من بشر مفضل وعن من ابو كامل ومن عثمان بن ابي حسن قال واحد حدثنا قتيبه بن سعيد ابو رجاء البغلاني وحدثنا عبد العزيز يعني الدروري وعبد العزيز بن محمد الدروري قال حدثنا ابوكر بن شيماء فحدثنا خالد بن مسلم لذ فحدثنا سليمان بن الهلال جميعا بهذا الاسناد فحدثنا ابو بكر وعثمان عثمان ابو الحزر. ابن ابي شيماء قال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 رب حين موتكم لا اله الا الله لازم يقال عند المصيبه فحدثنا يحيى بن ايوب وقلت ايبه بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب صحيح و ابن حجر فحدثنا يحيى بن أي... يحيى بن ايوب قال جميعنا عن إسماعيل ابن جعفر قال ابن أيوح حجثنا إسماعيل قال أكبرنا سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلامة أنها طارت سمية الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مصيبته تصيب طيب ما من مسلم تصيبه مصيبته فيقول ما أمره الله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 قلت أي المسلمين خير من أبي سلام أول ويت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخرف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتع يخطبني له فقلت إنني بنتا وأنا غيور يقال امرأة غيور ورجل غيور سواء وقال اما ابنتها فندعو الله ان يغنيها عنه وادعو الله وادعو الله ان يذهب بالغيره اما ابنتها فندعو الله ان يغنيها عنه وادعو الله ان يذهب او ان يذهب وأدعو الله نظ الجلاله ما يعرفونه هم يا ابو روح ما اعرف حاجه مو بافقه ما شاء الله طيب قال واحد اسمه ابو بن ابي شيبه تمام ما انا ولي ولي تزوجت انت معك مراته مراته زوج على غير الاولى غير ولك قال يا ابليس انت تزوج المرآه بعدين تزوج واحده واحده اخرى عليها واحده اخرى ثانيه الاولى تزير ما تروحش عند ليك خليك هنا قال لي يا صغيره طلك قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عبد الصادق بن سعيد ف عمر بن كثير بن افلح انا سمعت ابن سفين يحدث انه سمع ام سلمة زوج النبي عليه الصلاه والسلام تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد حتى يصيبه مصيبه فقلوا ان لله وان اليه راجعون ما احسن هذه الكلمه وما ابردها على النفس والقلب الله يزل على القلب كثرت ان لله وان اليه راجعون الذين اذا اصابتهم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 اسم جازع وصنف صابر وصنف راضي وصنف شاكر في زي جازع وصابر وراضي وبعدين شاكر شاكر كأنما أنعمت عليه نعمة وأعطي منحة فأشكر الله عليها وراضي قلبه مطمئنة والراضي اعلى من الصابر الصبر والحابس نفسه على التشكل والتسخط والجازي الصاخط الذي يتسخط فييلطم الحجوج يصيب صيحه الذهنيه في كل الجيوب وما الله يا برويده ربي عز وجل بالصبر المحتسب في يوم واحد يعني فقط دولد وقضت عقد رجله في يومه فكان يقول اللهم إن كنت ابتليت فقط أعطيت وإن كنت أخذت فقط أعطيت كان لي من الأعضاء أربع فأخذت واحدة وقيت لي ثلاثة وكان لي من أبناء خمسة فأخذت واحدة فبقية لي أعطيت وكان يرطب بالصبر مع فسر اللهم والعقد ما ينفك من أحوال ثلاثة مقابل القيد إما لعمة يجب شكرها وإما ذنب يجب الاستفار منه وإما مصيمة يجب الصبر عليها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليقين في الدعاء أضرق الله أنتم موقنون بإيجازه قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير فأنا حدثني قال حدثنا سعد بن سعيد قال عمر يعني بن كفير عن ابن سفين مولى أمي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث أبي أسامة وزالة قالت فلما توفي أم سلمة قلت من, من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم عزم الله لي فقلتها يعني عزمة يعني أراد الله عزيزة وشاء فقلتها قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر يا إخوة فعلا الحقيقي الكامل عند الصدق الأولى ثالث باب ما يقاله كم بابا قرأنا يا عبد الرحمن كم بابا الباب الاول شو انبطيราบه باب الطين مرت صح عند المصيبه طيب الباب الثالث يقول باب وميطان عند المريض والميت فرحدثنا ابو محمد بن علاء لا قال احدنا ابو معاويه محمد بن خزيمه الضرير علي عمرو وعليكم السلام عن شقيق من شقيق ابن سلم ابن السلم على طول ابو وائل الملقب المكنبه ابي وائل من سادات التابعين اضرب ذكر على ام سلامته عند بنت الحارث او ماذا ابو قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت المريضه او الميته فقولوا خير نعم، كُلوا خيراً، اشتغلوا بأي بذكر الخير والمحاسن والثناء على المير ولا تنشغلوا بالدنيا عن الآخرة فقُلوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على إيه؟ فقُلوا لهم حازم كم أركان الإسلام سبس كم أركان الإيمان سبس كم أركان الإمام. أين الله؟ صحيح صحيح قال إذا حضرت المريض أو الميت فقلوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلما مت أبو سلم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله إن أبا سلم قد مات وأبو سلم أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع فقلت يا رسول الله إن أبا سلام قد مات فلقولي اللهم اغفر له لي وله وعقبني منه عقبة حسنة فقالت فعقبني الله من وخير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم الباب الرابع في إغناض الميت والدعاء له إذا حضر إذا حضر ننطب الملائكة معنا قال الله أن تتوفّن مليكة الرّاحمة الله يقول حدّثني الزوائر بن حض قال حدّثنا أبو عوية بن عبد قال حدّثنا أبو إسحاق الفزارين عن خالد الحدّاء خالد بن عبد الله حدّاء ولم يكن حدّاء إنما كان يجالس حدّائنا حزو الله عالآن إقلابة من أبو قلابة؟ عبد الله بن زايد الجرمين من السادات تباين أُنساك يا إخوة؟ طيب يقول عن قبيص ابن دؤيد عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شقق فصاروه فأغمضه لذلك فتح الأعين من الماء فيه شيء من تشوير منظر وسؤل الصورة فيغمم ومعلنوا الميت يشخص ليه؟ لأن النفس إذا صعدت تتباعها يطلع البصل مباشر فهذا يدلكم أن النفس الروح هذه جسم يصعد وينزل ويهبط ويرتفع ويرى لكن كيفية لن أعلم كل من أمن ربك وما أدتم من العلم إلا قليلا قال إذا قبضت تبعاء البصل فضج ناس من أهله فقال يعني هيا ضجوا من باب الحزن وشدة الأمر عليهم قال فضج ناس من أهله فقالوا لتدوا على أنفسكم كل بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تفعلون ثم قال الله وارفع درجته في الماديين واخلفه في عطبيه في الغابرين واخفر له وله لنا وله يا رب العالمين وابسح له في قبره ونور له في قال وحدثنا محمد بن موسى الخصان وصفي قال حدثنا مكلف بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا هويد الله بن الحسن قال حدثنا خالد بن فتح الباء نحوه غير انه قال وخلفه في تلك وقال اللهم اوسع له في قبره ولم يقل افسح له وزاد قال خالد بن ودعوه اخرى سابقه نسيتها كم زمان قرانا ده رسول الله ابوظ باب الاول ايه الميت واحد توخير ميت زي الايه ده ثاني فرنسي ما يفرن بالمصيبه ها هو قال ده ويقال عند المصيبه ما يقال عند المريض والمقضى ها دي بابا من ايه من للميت يحب. يغمض عينا وانت لوف رأسه وبحنكة بخير قطع ان شاء لا ينفتح فموك ان اجل ينفتح فموك بارك الله هذا اذا قضى في اشياء اداب قبل ان يطضي واضح والمرض معنا وفي اشياء بعد ان يطضي ثم يسجى بثوب سابغ ثم تسلوا ملابسه من تحت الثوب المغطئة من تحت الغطاء الثاء السابغ الغغير ملابسه لأن ترك الملابس عليه يجعل رائحة مكروه معنا يا إخوة النبي عليه الصلاة والسلام من الخصائص عنهم لم تسلت ملابسه على خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغسل فيها صلى الله عليه وسلم وعندها الكفل سنة طيب قال وحدثنا محمد بن راق قال حدثنا طيب عفر باغن في شخص بصر ميت يتبع نفسه قال وحدثنا محمد بن راق نفسه يعني ايه؟ روح عهو. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد عن علاج ابن عقوس قال أخبرني أبي أنا سمع مع أوريرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى الإنسان إذا ما تشخص بصره قالوا بنا قال فذلك حين يتبع بصره نفسه قال وحدنا لكتابة ابن السعيد متى عدنا لكتابة ابن السعيد الليلة. الليلة قال عدتنا عبدالعزيزي عن الدروردي عن العلاق بهذا الاسمال الباب الثالث باب البكاء على المية عندنا بكاء وبكاء بكاء يعني مصحب نياحة ولقلق ورقع صوت هذا مذنون انما البكاء الذي ليس له صوت وتدر في الأعين هذه من رحمة الله عز وزيزة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شئب وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن أبي نتيحة عن أبيه عن عبيد بن عمير قال قالت أبو السلمة لما مات أبو السلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكي أنه لأبكي أنه قالت لأبكي أنه بكاء أن يتحدث عنه فكنت قد يأكل للبكاء عليه إذا أقبلت المرأة من الصعيد تريد أن <تصفيق> يعني تريد أن تعوينها وتفعل مثلها وكي يجهع البكاء فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تدخلني أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه سبحان الله يعني المرادة البكاء مع النياح نعم نعم لأن هذا في شيء منه يتصفر معنا يا وفي الحديث أن المرء إذا بكت زوجها فقالت وابط الله وسيده وجبنا فإن ملكا من الملائكة يأخذوا بشدقين فيقول أكنت هكذا؟ أكنت هكذا وهو في هذا طبعا محمول عليه. على إيه؟ على كون قصر في وسيط أهله وفرطت قال ربما قال إذا أنا ميته فأبكيني بما أنا ألون كما كان يوصي أنجيلية بعضهم بعضهم إذا أنا ميته فأبكيني بما أنا ألون قال حدثني طيب يقول يطول أتريدين, أتريدين أن تدخل الشيطان بك أن أخرجهم منهم مرتين فكففت عن البكاء فلم أبكي ما شاء الله قال حدثنا بكاء من جحدة فلحدثنا حمادي عن ابن زين عن عاصم الأحوال عن أبي عثمان نهدي لو عرفتم اسم أبي عثمان نهدي لكم عشرة الدنادير أبو عثمان نهدي عبد الرحمن ابن مر أحد المخضرة منه عبد الرحمن ابن مر مر أو من أو من كلها واردة عبد الرحمن ابن مر لا ننسى بارك الله فيكم أو أتمنى عن أسامة ابن قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأرسلت إلى أحدى مناته تدعى وتخبره أن صبيا لها أو إجنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها سأخبرها أن بله ما أخذ وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجر الله أسمى فمرها فالتصبر والتحتسب فعاد رسوله فقال إنها قد أقسمت لتأتي أنها قال فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقام معه سعد بن عبادة ومعاد بن جبل وانطلقت, وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع يعني لها صوت كأنها في شنة الشنة اللي هي القربة اليابسة اللي هي كده وتفرقع ففاضت عيناه فقال لهم سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما رحمه الله من عباده الرحمة قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن الهمية قال وحدثنا ابن فضايا قال وحدثنا ابن أبي سيبر قال وحدثنا ابو معاوية جميعا عن عاصم الأحوال بهذا الإسناد غير أن حديث حماد أتم أطول قال حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال أخضرنا عبد الله بن وهد اللي هو أبو محمد الفقير المسرس قال أخضرني عمر بن الحارث وهو كباء من كبار القراء المصريين عمر بن الحارث المصري عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عبد قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عبد وساعد بن ابن القصر وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية في غشية يعني في إغماء نحو هذا فقال أقد قضاء قالوا لا يا رسول الله ففكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم شفقه النبي عليه الصلاة والله قال أخذ قضاء؟ التأكد أخذ التأكد من أن مات الرجل لما مات النفس دي ماتك أو ما ماتك ولا نستعجل عليه روح ندفن ونكفن ونغسل وهو الله عالم ما مات فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يتأكد أولا أخذ قضاء؟ قالوا لا لأنه قبل أن يقضي له أحكام ومعد أن يقضي له أحكام أخذ قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم, أرحم العباد النبي عليه الصلاة والسلام بكوا قال فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحسن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم معناه وأشار إلى لسانه يتصخف الشخص يرفع الصوت يرفع الصوت دعوة جليل يشك جيبه يحمق راسه يتسخط ينوح ينوح ويصرخ معنى يا ومعلوم أن النائحة في الحديث تاتي يوم القيامة وعليها سربان من قطرات معنى يا نعم لأنها قامت وبكت وناحت والنبي عليه الصلاة والسلام نعني أن قال له ولكن يعدد بهذا وشر إلى لسانه أو يرحمه كم باب الآن السابع باب في عيادة المريض وحدثنا محمد بن المثنل عن قال حدثنا محمد بن جهب قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن عمارة يعني ابن غزية عن سعيد بن حارف للمعلّة عبد الله بن عمر أنه قال كُنَّا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إتجاه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصارين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة أشهر فقال الصالح سعد بن عبادة هذا سيد أين سيد أين الأوس طيب بن عبادة سيد بن عبا سعد بن عبده السيد الخزر وسعد بن معاذ السيد الاوس ما عليهم فقال صالحا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوذ منكم قام وقلنا معه ونحن بنعطه ها عشرة. ما علينا يا شوف طب شوف ما علينا نعال اهو مفيش نعال ولا خفاف ولا فرانس ولا طمس ومادام قال ولا طالنس يعني مفيش عما من كلنصوه التهاب الكرونز ولا طالنس ولا طمس يعني ما هم ما هم عذر هم قال فقط ما له قالوا نمشي في تلك السباق السباق هي الأرض السباق ذات الملوحة حتى جئنا في قومه وقبيله في تلك كان واحد يوم ترشبه بضعة عشر علينا نعاد ولا جفاف ولا طلبس ولا كنص سبحان الله يعني قبل الدافليات ومع ذلك ما قصروا في عيادة المرين ممكن انت لو ايه الواحد يدعوك لعادة المرين اصلاً معايش تقفلوا بين المغيئ اصلاً معايش كذا من خلينا شفن فيها بكويس أول وعنها نروح ها؟ ممكن يمتنع مثلاً. ما يروحش بسببها قال لا النابي عليه الصلاة والسلام أمورهم ما فيها تكلف وما أنا من المتكلف قال ما علينا نعاد شوك ولا خفا وبعدين نرى الجلادة نرى أرض سامخة وهم حفاء جلادة وقوة وصبر وتحمل نعم أنا كنت أرى نزل يمجلون في المقيل المقيل يشدده في الصيف بلا نعال بلا شارع استشعر أرجله من تحت فيها طبقة كده متكونة طبقة صعب يا جل وأرض, وأرض ذات شوك يعني وتيجي الشوكا في رجل الرجل بس يفعل رجله كده في الأرض يبا يجعل فلاصل يمشي يقول الله بقى مقعد ويقعد في الخارج يجعله على طوله ماشي حكا كده ومشي جلالة يو الله جلالة هذا الآن الخشونة نعم الله المستعد طيب يقول نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستقر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين معه ما باب في الصبر على المصيبه عند الصدمه الاولى قد حدثنا محمد النصار العبدي عن مسهر عازم رحمه يكتب لك سماع وحضور ان شاء الله ربنا يطوفك يا حمزه اتفضل حاجاتك من السباق أو أي حاجة من في الحلقة يعني الموضوع مريف أهله ويسعبه في نفسك شكرته أو شيء هل هي من الجاهز أو؟ لا بس, لا بس. لا بس. لا بس. الضيف لا بس أسواء أسمك أبتها نقول لك أن خلط مقابل الزرفة مفيش يعني, يعني فدع في المريك هذا الشيء وكلك الشيء تلك يعني حاجة أخرى. يعني إكرام الضيف هذا مستقيل والآذر داع اللي طبعا عيادة المريض فيها حديث كثيرة في فضلها وآدابها كثيرة ومعكو يعني من عاد مريضا لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع يقول عددنا محمد بن بشار العبدين اللي هو ملطب بابا بندر قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبه عن ذار شابت ابن أسنان الولان قال سمعته أنس ابن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى يعني الصبر الكامل الوافي أجره عند الصدمة الأولى وإذاك شوفوا الإنسان ممكن يصبر بعد, إيه بعد ما يمر يوم يومين ثلاثة لكن في اول الصبر الكامل الاجر الكامل في الاول في عندما يفاجئ عطنا الله يابن عندما يفاجئ بالمصيبه وتقع به وتحل في وتحيل ساحته فيبقى به صابر ينزل عليه هذا الأمر يعني كفلت قال الصبر عند الصدمه الأولى قال حدثنا محمد بن المثنى وحدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبه عن ثابت بناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبقي على صبي لها فقال لا اتقل الله وصبره فقالت وما تباني بمصيبتي فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت شو ازاي لما عرفت من النبي صلى الله عليه وفي اللغة قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابه حجاب يمنعون ويأبنون إلى ذلك يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند أول الصدم أو قال عند أول الصدم قالوا حدثناه يا حبيب الحبيب الحبيب؟ حدثنا ابن الحبيب الحالي قال حدثنا خالدي عن ابن الحالي قالوا حدثنا ابو بکر بن مكرم العامي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثني احمد بن ابراهيم الدارقي قال حدثنا ابو الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبه بهذا الاسناد نحو حديث عثمان بن عمر في وفي حديث ابو الصمد مر النبي عليه الصلاه والسلام بمرض عند قبر باء الميت يعذب لي بكامله عليه قال حدثنا ابو بکر بن بشيبه ومحمد بن عبد الله بن عمير جميعاً عن ابن بشرين قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشرين عبدين عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حصة البكت على عمر فقال مهلاً يا, بني يا الله ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذبه بمفاعهني عليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفال قال حدثنا شعبه قال سمعت القتادة يحجزه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميتة يعده في قبر لما نح عليه قال حدثنا محمد بن المثل حدثنا ابن أبي عبي عن سعيد عن قتاد سعيد بن أبي عروبة حسبت النس في قتادة عن سعيد بن مسلم عن, عن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام الميت يعذب في قبره من لح عليه فراجعني علي بن حجر السعدي ناقنا كان صالح هو وهذا الصالح هو العلماء قالوا يعذب لأنه لأنه فرغط في الوصيه او امرهم ان يبقوا عليه وينهى ولولا ولولا يعني مش كل الناس لو لا فرضنا أهل, اهل رجل ميت قد اوصى ونها وقال لا تنوح عليه ولا تجزا ولا كذا ولا, ولا ولا ولا لا يعذب من باب ايه ولا تجزى وزره وزره اخوه قال يعني مش كل الناس يعني فيه صنف فرط في بل أمر بأمره ينوح عليه هذا يعدد طيب قال وحدثني علي ابن حجر الاستعداد قال حدثني علي ابن حسر عن الأعمش عن أبي صلاح من أبو صلاح يا أخوة؟ لكون السماء, السماء أحد الأرباب الصالح معنى يا أخوة؟ قال عن ابن عمار قال لما طعنا عمر أغني عليه رضي الله عنه فصيح عليه طبعا المصاب جلل في الحقيقة يعني فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله شوف لجل يعمل رياب المعروفة نعم منكر ويوجي بالسنة في أخذ أنفاس, أنفاس ولما دخل عليه واحد من الأنصار وفوق طويق فقال وبعدين أقول لا عايز يبشي خلاص يخلص مثل يزور عمر يعوده وثابه طويل فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقل ثوبك ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وعمر شوفه شف متعود شوفه إلى أي حد سبحان الله ده الواحد وهو في الحياة وفي عبديته وفي مقصر في هذا الباب شوفه كيف في عمر بأخذ أنفاس؟ ويعني جرحه يتعمه داماً والأنصار هذا واحد شاب من الأنصار جاء يعوده لما له عليه الحق بقين ولا كده بقين نظر في عمر شديد ملاحظة النظر بقين قال لي يا ابن أخي افع إذارك فإنه أتقى لربك وأنقل ثوبك شوف الكلام اللي حكيين في آخر الأنفرس هؤلاء فعل الأولياء الضار بحق نعم رضي الله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 عن أبي لما أصيب عمر جعل صهيب يقول شوف صهيب الرمي وأخا عمر يندب يعني وأخال أسلوب هي ندبة يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذبه ببكاء الحي قال وهو حي فلا يؤذف معلم يا عبد شيخين هذا النبي من المفات الحلفية أبو أصحاق الشيباني, الشيباني ليس محمد بن حسن الشيباني ليس هو. هذا أبو أصحاق الشيباني قال وحدثني علي بن حجر قال أخوة لنا شعيب بن صفوان أبو يحل عن عبد الملك بن عمير عن أبي برد عن ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري ما اسمه أبي موسى الأشعري أخوة لقايس الأشعري قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحيانه فقال عمر على ما تبكي قال اي والله لعلك لعليك أبكي لعليك أبكي يا أمير المؤمنين قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكي من يبكي عليك يعدك قال فذكرت ذلك لموسى بن فلحة فقال كانت عائشة تقول نما كان أولئك اليهود يعني عائشة يفهمت أن النص هذا خاص باليهود لكن في الحقيقة أن الأحاديث أعمل من ذلك أشمل كل من نيح عليه وقد خرط في الوصية أو رضية وكان لأهلك قال وحدثني عمر النقط قال حدثني عفان بن موسيقى قال حدثنا حماد بن سلام عن ثابت عن انس ان عمر بن الخطاب لما طعن اولت هكذا عليه حفصه فقال يا حفصه اما سمعت رسول الله صلى عليه وسلم فقال لا يا حفصه اما سمعت رسول الله, الله يقول المعول عليه يعذب وعول عليه صهيب فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يُعذّب؟ قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا بن عليا قال حدثنا أيوب بن أبي طيب أيوب عن عبد الله بن أبي مليك قال كنت جالسا إلى جنب بن عمر ونحن انتظروا جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمر بن عثمان فجاء ابن عباس يقول له القائد كان كفيفا عبد الله بن عباس الأخير فأراه أخضروا بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبه فكنت بينهما فإذا صوت من الدار صراخ فقال صراخ عويل فقال ابن عمر كأنه يعرضه على عمر أن يقوم عم فينهام فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طيب إن الميت لا يعدب ببكاء أهله قال فأرسلها عبد الله مرسالتان قال ابن عباس كنا معمير مع مبنين عمر بن الخطاب حتى إذا كنا بالبيتاء إذا هو الرجل النازل في شجرة فقال له يذهب فاعلم لي من ذاك الرجل فذهبت فإذا هو صهيد فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيد قال مره فليلحق بنا فقلت إن معه أهله قال وإن كان معه أهله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 هذا حديث أيضاً يا إخوة من أدلة علام القفل قال فأما عبد الله فأرسنها مرسلة وأما عمر فقال ببعض يعني إيش عبد الله أطلق وعمر قيد ببعض وعليك السلام رحمة الله وبركاته قال فقمت فدخلت على عائشة فحدث لها ما قال ابن عمر فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطو إن الميتة يعدم ببكاء أحد ولكنه قال إن الكافرة يزيده الله ببكاء أهني عذبا وإن الله لهو أضحك وأبكى ولا تزر وزرة وزرة أخرى على كل حال منها بعيشة رضي الله عنها إنها معلق عمانوت خاص بالكفار وليهود مالذي لكن الصواب أنه عام قال أيوب قال ابن أبي مليكة حدثني القاس بن محمد قال لما بلد عائشة قول عمر وامن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يبقى هل هذا مما يعني وهمت في عائشة الصحابة الراجح أن الأمر عام من أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو كافر قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري القشيري هذا ضرق الله وعبد بن حميد بن حميد قال ابن رافح حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريف قال عبد الله بن مليكة قال توفيت ابنة عثمان ابن عفان بمكة قال فجئنا لنشهدها قال ابن حضرنا ابن عمر وابن عباس قال وإني لجالس بينهما قال جلست إلى حديمة ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي وقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان ومواجه ألا عن المكاة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 قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أصيب عمر بعد فترة يعني دخل صهيب يبكي يقول وأخا وا وصاحبا وا فقال عمر يا صهيب أتبكي علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميتة يعدنب ببعض مكائح عليه علم قال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعيش فقالت يرحم الله لو الله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا المثلث هنا مقدم, مقدم على النافر هم أثبتهم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ طريق الله وعمر والذين مع عمر معهم زيادة عين معهم زيادة عين عين ويوقف به فطالت لو الله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذبه إن الله يعذب المؤمن ببكاء يحرم ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذبا ببكاء لي عذبك قال وقال تعيشة حسبكم القرآن ولا تزر وزرة الوزرين وزرة أخرى قال وقال ابن عباس عند ذلك والله أبحك وأبكاء والله أبحك والله سبحانه وتعالى هو الذي يفدر الضحك والذي يفدر البكاء معناه قال ابن عبي والله ما قال ابن عمر مين شيء لكن أصرار أن الأحاديث عامة مطلقة قال وحدثنا عبد الرحمن بن بيش قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال عمرو عمرو عن ابن أبي مليك قلنا في جنازة أم أبان بنت أثناء وسط الحديث ولم يمص رفع الحديث عن عمرو عن النبي عليه الصلاة كما نصوا أيوب وابن جريج حدثوا ما تم من حديث عمرو قال حدثني عمره بن حفص قال الله ابن قال حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يعذب بمكان قال حدثنا خلف من الشام صاحب القراء وابو الربيع الزهراني سليمان بن داود من هذا جميعا عن حماد قال خلف قال حدثنا حماد بن زيد انيشام بن عروه عن ابي قال بكره عند عائشه قال ابن عمر الميث يعذب بمكه عليه فقالت رحم الله ابي عبد الرحمن وايضا يعني ايش انظر الى ادب الخلاف واحترام بعض البعض قال رحم الله ابي عبد الرحمن قال هذا كلام عائشه رضي الله عنها رحم الله ابي عبد الرحمن ولم اغلق القول وتبحث القول فقالت رحم الله ابي عبد الرحمن سامع الشيء فلم يحفظه إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة, جنازة يهودين وهم يكون عليهم وقال أنتم تبكون وإنه لا يعذبوا هذا الله مثلاً أبو طريب قال حدثنا أبو أسامة عن الشام عن أبيه قال ذكر عن عائشة أن أبنى عمراء يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب في خبره ببكاء عليه عليه فقالت وهلا ولا وهل يعني وهما وأخطاء إنما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعذبوا بخطئتهم أو بدمتهم وإنه لا يبكون عليه الآن وذلك مثل قول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القريب يوم بدر وفيه قتلى قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول وقد وين إنما قال انهم لا أعلمون أن كنت أقول لهم حق والصواب إن أنهم كانوا يسمعون من عليه الصلاة في ذلك الوقت ان لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لعمر إن ما انت لا تسمع لما اقول لك وهذا يعني موضع يستفنى المثل قوليه الله تعالى انك لا تسمع الموت صبت معنا ها قلت لكم هناك كتاب اسمه الات البينات وفي عدم سماع الاموات على مذهب الحنفيه الساده وفيه ذكر المداهب والأقوال وهو كتاب محقق حقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الأمر الذي أخبره أيضاً يخبر. نفسي تسميت كتاب هذا على مراحلات واستدراك نفسي آيات البينات لا تطلق إلا على القرآن المنسب بل هو آيات البينات لكن خصدت أن أذكركم بعنوان كتاب فهو الحنفية السبات يمنعون أن الموت يسمعون تماماً لا, لا, لم يسمعوا وقت ما النبي على السوصة هذه نقطة ويوجيحون عدم السماعة الشيء الثاني ماذا بمن يقول أن الأموات يسمعون في الحياة يكون بالشيء أي وقت ويؤولوا الآية الأخرى التي ظاهروا أو نصها السماعة الصحيح من المذاهب أن الأموات يسمعون في بعض المواضح مثل سماع من النبي عليه الصلاة والسلامهم في قديم هذا واحد مثل الأحاديث التي فيها أن الميت يسمع وقرع لعالم شيئين يسمع قرع لعالم شيئين وأيضا العلماء قلون يسمعون عندما تسلم عليهم السلام عليكم ذلك قوم المؤمنين أسمى السلقون ان ان شاء الله لكم نلحق هذه المواضع التي تستنبط من النصوص إنك, انك لا تسمع الموت وما انت بمسمع من القبور وايضا قوله تعالى انك لا تسمع الموت يعني الوعظ والايه والتبشير لا تسمعوا الدعوه لا تسمعوا الوعظ على إنما بعض المواضع هذه اللي تستنبط جت من نصوص جت انك لا تسمع الموت لا تسمع من الواقع لا ينفع المرء وصدمنه واظله الى ما قدمه وما انت بمسمع من القبور كذلك لا لا يسمعون يعني سماع انتفاع وسماع معرفه كمان يسمع اسمع الحي الموعظه فانتفع والذكر والتذكر على عفوا فلا فيها اثبات سماع الميت. والنصوص التي في الكتاب الله عز وجل لأن الموت لا يسمعك فإن النصوص هي الأصل التي في الكتاب الله لأن الموت لا يسمعك وهناك صور يستثنى منها كما ذكرت لكم بالنص ومن شاء منكم التوسع فيرجع إلى الرسالة المشار إليها شيخ حمد من الاجتماع بعد الموت وقراط القرآن حاني من ألوان مياه وهو معذف الساده معنا احنا بس في اول كتاب الجنازه الساده معنا انا كلنا انتوا ضحك وما له غير صعيد في روده المدرسه سنمور شاء الله على بدع الجنازه يوم الجمعه ان شاء الله نجمعنا فيها الاهل ضيوف البدع معنا يوم الجمعه بالتواصل باذن الله في... في لله عز وجل خلاص احنا باطن معنا في روده التناسق ده بالتعزيه وببدع و... الجنازه طبعا هنقول في الكتاب ايه الزكاه ومع حوجنا لنعرف احكام الزكاه دائما نسال عنها بعضه يحتاجوا المجتمع اختار يا باشا تشكر المجتمع لو رفعه ركن الزكاه وعمل به اتحل الكثير من مشاكل الاقتصاد لو ان المجتمعات اردقت باب الجمارك وباب الضرائب ولجد الى باب الربن العظيم والذكا من كان اسلام فهمت لحلت يعني كثير أو اكثر مشاكل اقتصادي نعم برضه يقول حين تبوء مقاعدهم من النار طيب بيقول ايه اصحابها بيبقى اللي بدر طيب وحدد له ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسام بن عروه بهذا الإشناد بمعنى حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أتم فلو هدفنا الكتابة بن سحيح أبو رجاء البغلاني عن مالك بن أنس أبو حمزة فيما كوري عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي الحمرة بيت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميتة ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشته يغفر الله لأبي أبي عبد الرحمن نزلت استدرك على ابن عمر أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطاء إنما أشوف هذا فيه اكتماس اكتماس العذر للعالم للفقين للشيخ إذا أفتر فتوى مثلا تحتمل اجتهاد أو فيه خلاف يسع أو إذا ذا يكذب فأنظر إلى عائشة رضي الله عنها في حقيقة تعالى عائشة مدرسة مدرسة كبيرة صراحة رحمه الله ورضي الله عنها مدرسة في العيين مدرسة في الفقهة في الإخلاص في العبادة في النسف في أدب الخلاف في عد ما شيء أخطه نساء العالمين رضي الله عنها فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن هناك من ألف كتاب اسمه يا أخوة الاجابه او في مصدركته وعيشته على الصحابه للزركشي ومحقق الاجابه في مصدركته او اصابته في مصدركته وعيشته على الصحابه وهذا منه هذا من أما إنه لم يكذب ولكنه نسي او اخطا انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهوديه النيه عليها فقال إنهم لا يبكون عليه ذكر اليهودية يا إخوة فرضا من أخراض العموم يعني ليس الحديث محصورا في أمر اليهودي أو اليهودية أو الكافر الأمر من ذلك كما قلت لكن له أسباب وشرؤ ذكرنا قال قالت إنما مر رسول الله عليه الصلاة والسلام على يهودية يبكى عليها وقال لا ليابكون علينا وإنا لتعذبوا في حضرها قال حدثنا أبو بكر من أبي ما كنيته ها؟ تعرفتم ما كنيته أبو بكر أطراح بيت بي. أبو بكر من أبي كنيته أبو بكر من أبي الشيبة عبد الله بن محمد تارك الله بك قال حدثنا وكيع من الجراح بمليه بواسر عن سعيد بن عبيد الثقفي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعه قال اول مننيحه علي بالكوفه قال ابو بكر فصائل المغيره بن شعبه سمعت شوفوا المغيره بن شعبه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مننيحه علي فانه يعذب مننيحه هذا من الفاظ العاموم من الفاظ ايه العموم مننيحه عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيام وحدثني علي بن حجر استعدين قال حدثني علي بن مسهر أبو مسهر قال أخضرنا محمد بن قيسر أسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله قال وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا مرواني عن الفزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد بن رحان علي بن ربيعة عن مغيرة بن شعبة عن نبيه على صلص الان بيت له الباب العشر باب التشديد في النياحة قال حدثنا وكربنا أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيل قال حدثنا إسحاق المنصور والله قل أفضلنا حبان بن هلاب قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية أربع فصال وأربع بركة الله فيكم خلال من أمر الجاهلية لا يتركون هن والمرض من قول أمتي أمة الإجابة, أمة الإجابة. المحديد هل الإسلام وإن كان عندهم معاصة وإن كان عندهم كباد من أمر الجاهلية لا يتركون هن الفقر في الآية بالأحساب وطعل في الأنساء أشوف بس الله عفو العافو والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم قبل موتها شوف تقام يوم القيامة حسب الله عبدالك وعليها سربال من قطران ودرع من جرب عفو العافو قال وحدثنا ابن المثنى وابن هذا كله في النار 10 قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد قال سمعت احد بن سعيد يقول اخبرتني عمرو بن الناس سمعت علي اش يقول لما جاء رسول الله الله وسلم قتل ابن ابن حارثة وجابر بن طلح زيد بن حارثة علي وجابر بن طارق وعبد الله بن رواحه في غزوه مؤتة وكان في العام التاسع من الهجرة يعني فتح مكة مباشرة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في حزنة قالت وأنا أنظروا من صائر الباب لا إلهي الله شق الباب فأته رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن يذهب فإنهاهن فذهب فأتههن فذكر أنهن لم يطعنهن فأمره الثانية أن يذهب فإنهاهن فذهب ثم أتههن فقال والله لقد دع يا رسول الله قالت فزعمت أن رسول الله, صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحت في أفواهن من الطراب قالت عيشته فقلت أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء يعني أول شيء مش هتعرف تحت الطراب في أفواهن وثاني شيء مش هتسكت وتجلس وتلتع بأن وانت رايح جاي رايح جاي والنبي عليه الصلاه والسلام الامر هذا يعني يؤلمه ويجرحه ولا يريد لنا او لحمزه شيئا من الاذى أو العدا قال حدثنا بكره بن بشير قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يا ابو الطاهر فخبرني عبد الله بن وهب عن معاوية بن الصالح قال حدثني احمد بن إبراهيم الدوراكهي قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم كلهم ان يخذ النسائي بهذا الاسناد نحوه وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين تخص العلماء التابع يعني قل له قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن محمد محمد منون يا عرفتمهم لكم عشره دنانير ها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 وابنة أبي, وابنة أبي سبرة امرأة معاد ما شاء الله هو ابنة أبي سبرة وامرأة معاد خمس من النساء تقول عم الله قال حدثنا إسحاط بن إبراهيم قال أخبرنا أصباط قال حدثنا هشام أصباط قال حدثنا هشام عن حفصة الأمة عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة اللات نحنا فما وفات منا غير خمس من هله ام وسليمن ما الله قال حدثنا ابو بكر بن الزهيبه وزهير بن حاطب اصحق بن ابراهيم جميعا عن ابي معاويه قال زهير حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عاصم عن حفصه الام عطيه عفوا قال حدثنا محمد بن خازم كلكم عن كده كلا خازم خازم هذا أولا حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية. قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركن بالله الشيئ ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياح إن الأشياء التي بيعهم عليها النياح قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان لا يدهم عليه علي حق أسعدوني أريد أن أسعدهم لهم من الأمر فإنهم كانوا أسعدوني في الجيلية فلابد لي من أن أسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان باب في نهي النساء اتباع الجنائس وهذا إن شاء الله تؤخروا للحصة المقبلة بإبرا الله <تصفيق> ها ايوه استثناء بس استثناء هذا من باب مراعاة التدرج من باب بارك الله فيكم مراعاة حديث العهد للإسلام معنا وتطيبا لخاطر مرعا وايضا وفاء بالوعب. بالوعب فعمر ضيق جدا جدا جدا كم بابا ان شاء الله أخوة الجنازة لدونا باب بابا في الجنازات ما ضمنا 10 ابواب خلاص ان شاء الله الحصص المقبله باذن الله نلحقها نصطب عشانها ان شاء الله ثم ننطلق الى درس الاحوال <تصفيق> المسجد مكه باذن الله عز بعد الصلاه مباشره نذهب الى الدرس تفضل يا يعني في اسم حديثتك مثل كانت صغير في جانب صغير وأبرا في اليوم مثلا اعلى في الصغير من ربنا و حجاته يعني في واحد مثل يولي احني واحد الواحد اي جمالي عشى بيح عليه على الشيء مفحصي واحد يولي اتعرض لصغير بحلينا اتكمل في المجتمع على بعض فما بالك للرب العزة ان احنا مثلا اذا ادعوناه بتزلل وتزلل وتزلل واجرس حمد رحمه بهبانه أن يسمع منه ما سيستفديه بالعبان فأرضو الله لهذا والله إذا انت تفضلت به هذا أمر واقع صحيح من الناس صنفها كذلك من الناس صنفها لكن الإنسان مع رب الشيحة تعالى في الدعاء يعني له أداء الدعاء له أداء منها الإلحاح معنا ومنها برش الله اليقين ومن أنه يدعو بالخيرين منه والآخرة ومنها أنه يرفع إذنها ومنها أنه يستطل القبر ومنها أنه يقدم الأسماء وصفات أسماء الله وصفات يتوسل بالله قبل الدعاء قبل المسألة بأسماء وصفات معنى ومنها أيضا مراعة أو قاة الإجابة مراعة أو قاة القيم رحمه الله تعالى يقول قامل بمن يدعو بهذه الكيفية أن يستجب له في الحال ولا سيما إذا كان مضطر أما يجيب المضطر إذا تعهد ولا سيما كان الداعي من الوالدين أحد الوالدين معنا وغير ذلك من أدب والشروب ان الغوبه تحوى بعد يعني, يعني, يعني, يعني الالهام من المستحبات ممكن ربنا مثلا يعني ممكن اول كلام بس الدعاء يستجب ليه تعرف فرق الله في ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكثر يكثر الدعاء في آخر التشهد بعد التسليمتين فجاء رجل يقول له اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ حولهما ندندن سؤال جنة والاستعادة به بالله من النار حولهما ندندن فانت إن عبرت بلسانك مقبول إن شاء الله وإن عبرت أنا بلساني أحسن أدية ما جاء مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استطاع الإنسان أن يدعو بما هو مأثور لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بجوامع الكلمة كان يدعو به بجوامع الكلمة الكلمات القليلة لكنها جميعا فنسأل الله التوفيق والقبول سوانگ <سؤال> سر اس لیے